ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا, قالوا إنا مهلقوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين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 بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون علاقين